بسم الله الرحمن الرحيم موقع الشيخ الشريم وشبكة أهداف يقدمان من تسجيلات دار البلاغ مصحف الحرم المكي الشريف من صلاة الترويح لشهر رمضان المبارك من رحاب الحرم المكي الشريف لأئمة الحرم المكي وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما كما هي نار حامية يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيذبوا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 وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سائلين المولى عز وجل أي ينفعنا ويرفعنا بهذا القرآن الكريم وأن يجازي خير الجزاء مشائخنا الكرام وكل من عمل عليه وسمعه أما الآن مع التلاوة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم